وسكوبة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مبلوعة وفرش المرفوعة إن أنشأهم إن شاء فجعلناهم أبكارا عربا أسرابا لأصحاب اليمين ثلث من الأولين وثلث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 ما إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من زقوم فما ليون منها البطون فشربون عليه من الحميم فشربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين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 أفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُرَوْنَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمُوهَا أَمِ اللَّهُ الْبَارِئُ ۚ قَالَ النَّاسُ هُوَ الْبَارِئُ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 لا يمسه إلا المطهرون تزيل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهونون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلغت الحرق وما وأنتم حين إذ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 كنت نعيم وان ما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين وان ما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميمه وتصليت جهنم ان هذا له حق يقين فسفش باسم ربك العظيم